ما يقال عند الفزع لا اله الا الله ما يقول عندَ الذبح او النحر يقول بسم الله والله اكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني